قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ رَفِّعُونَ شَكُورًا أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَن اللَّهِ كَذِبًا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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الزيح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِذْ تَسْتَجِيبُونَ رَبَّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ إِذًا وَمَا لَكُمْ مِن نكير.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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء